<تصفيق> إن الذين آمنوا Ben edal o vele. Hvala što I don't know, انما ما زر وحياه الدنيا كما انزلنا من السماء كما انزلنا من السماء فاختلط فاختلط من جَعَلْنَا مَصِيدًا كَلَمْ تَغْمَ وَلَمْسَ كَذَالِكَ الْفَصْلُ لَا يَأْتِي الْقَوْمَ يَتَفَكَّرُونَ كَذَالِكَ الْفَصْلُ يتفكرون لَا يَأْتِي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 the Lord. Yeah. over okay. okay. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأما تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسبوا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما, فما لكم كيف تحكموا وما يتبع أكثر من شيئا إن الله عليهم بما يفعلون الحمد لله رب or right. a رحمن الرحيم ملك يوم mi من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو Oh a mm -hmm. ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم